وَوَهَبْنَا لَهُ أَخَاهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَنَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَه رَّحْمَةً وقُذْ بدكَ ضضْ سَ فَّرِِّ وَلا تحنَّس وَقُذ بدكَ ضزس فَربيه وَلا تحس إِ وَجدَدهُ صابِ نَّ العاب إنه إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أغلصناهم بخالصة ذكر الدار إلا أغلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المصطفين الأخيار بين الاخياء والقوم اسمعي واليسع وذا الكفن والقوم اسمعي واليسع وذا الكفن وكل من الاخياء وكل من هذا ذاك هذاك وان تسين لحسن مآب وان لمن لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الابواب تَتَئِينُ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ تَتَئِينُ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَسْرَابٌ وَعِندَهُمْ قَاصِر هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا رزقنا ما هذا هذا وإن الطاغين لشر ما اب جهنم ما يصلونها فبث السلماد جهنم ما يصلونها فبث السلماد هذا فليذوقوه حميم وغساق فَن يَذوق حَم وَغَ الشابُ وَآخَو مِن شَكلِهِأَزواج وَآغَو شَهزواج شكله هذا فَوجُّ قُتَحمُ م وَكُم هذا فَوج قتَحيم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صاروا النار انهم صاروا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم قالوا ذلك انتم قدمتموه لنا انتم قدمتموه لنا فبئس القرار فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابهم ضعفا ثنا